Bismillahirrahmanirrahim l-Rahman l-Rahim.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 أعنا <تصفيق> Yeah wa Yeah. ضت غقونَ أَ نْ تَأقَ Yeah. that's all. فَسَيُنْفِقُونَ هَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ فكفوا إلى جهنم يحشرون ليميذ الله من الطيب وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقال Gulf waliதி يا ذكى في نصرى وفي المؤمنين وألف بين قلوب وألف. Allah الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا يُرَوُونَ يَظْلِمُونَ لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم Yeah. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُ خَيْرًا لَّن تُكَفَّأَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> والذين